أفغير دين ا ل ل ه ي ب غ و و ن ل و أ س ل م من ف ي ا للعلوم س م ا ا ا و و ت أ ر ض ط و وكرها الاسلاميه م ا أنزل ع ل ى إ ب ه النابلسي للعلوم الاسلاميه موسى و عيسى و النبيون من ربهم لا نفرق بين أ ح د منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ ي غير ا ل إ س ل ا م دينا فليس قبل الآخرة الفاسرين منه من وهو في من كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إ ي م ا ن ه م وشهدوا أ ن الرسول حق وجاءهم البينات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 ان تقبل توبتهم واولئك وأولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم ملء ا ل أ ر ض ذنبه ولو ا ف ت د ى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا, تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء ف إ ن الله به t a l i